وتحمل أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَفْتُ بِالسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنه شَرَابُ وَمِه شَجرَرُون فِيهِ تُسمون ي بِتُ لَكُمْ بِهِ الذَّروى وَالذَّتُونَ وَن خِيلَ وَأَنابَ وَمِن كُل إ فِي ذَلكَ ل آيَةَ لِقَوْمكَ فَكَون وَتَخخَرَ لَكُمُ الليلَ وَهارَ وَشَّمسَ وَالُْقَمَرض وَُّ جُومُ مُسَخخَراتُم بِأَرٍ إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن فِي ذلك لآية لقوم يذكرون وَهُوَ الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتسل تُخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَغْرِفُ الْكَمَ وَاخِرًا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ